وهو بعنوان دروس في التوبة لكن نستثني الكلام في هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا ونتكلم عن موضوع هام وهو يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأننا في شهر ربيعنا الأول شهر ربيع هو الشهر الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يبدأ شهر ربيع الأول الدنيا بأسرها تحتفل بزعمها بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقلون الاحتفالات هنا وهناك عبر الإذاعات وعبر الفضائيات وتقام الصراطقات والدروس والكلمات والعبر والمدائح والابتهالات والأنشيد والأنشودات كلها في وصف جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله أيها الأحبة ليس من دين الله في شيء ليس من دين الله في شيء وقبل أن أفصل حول هذه المسألة أقول أولا الرسول عليه الصلاة والسلام هو خير الناس وهو سيد الناس وهو صاحب أتقى قلب وصاحب أطهر سريرة خالقها الله رب العالمين لماذا نقول هذا الكلام لما ورد أن الله جل وعلا اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب وأفضل وأزكى القلوب فاصطفاه الله جل وعلا من خلقه وجعله خاتمة رسله وصفة أنبيائه ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه هي خير القلوب وأزكاها فجعلهم وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم كما أخبر بهذا عن نفسه صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء وإمام المرسلين وهو أول من يدخل الجنة وهو أول من تنشق عنه الأرض وهو أول شافع وأول مشفع وأمته صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وهي أكثر الأمم وهي أفضل الأمم وهي أول الأمم دخولا الجنة كما ثبت في الإحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام ولا يصح إيمان عبد إلا إذا آمن برسول الله لو أن الرجل كما قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله لو أن الرجل عبد الله الدهر كله وآمن بالقضاء والقدر بالبعث والمشور ثم لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعد مؤمنا لو عبد الله الدهر كله وآمن بالخضاء والقدر والبعث بعد الموت ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعد منه والله جل وعلا قرن اسمه باسم رسول صلى الله عليه وسلم وسد كل طريق إليه إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل دينه والدين المقبول عنده ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولما نزل قول الله رب العالمين ورفعنا لك ذكرك جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أتعرف معناها قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم قال يقول الله جل وعلا لا أذكر إلا وذكرت معي قال قتاده رحمه الله من أئمة السلف فليس متشاهد ولا خطيب ولمصل في صلاة إلا وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الله رب العالمين خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام جاء الرجل إلى دراء بن عازف أسأله هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف يعني في اللمعان والبريق قال لا بل مثل القمر وفي الهواء قال لا بل مثل الشمس والقمر في الاستدارة والجمال والبهاء والإنارة صلى الله عليه وسلم والكلام حول أوصافي صلى الله عليه وسلم هذا هو مجال ذكر ذلك الآن وقد ألفت في ذلك كتب. كتب تبين أوصاف النبي عليه وسلم وتبين أخلاق النبي عليه وسلم كما أكمل الله جل وعلا خلقه أكمل خلقه, أكمل خلقه. ويكفيك قول رب العالمين وإنك لعانى خلق عظيم أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أفر قط وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل يقول أنس وما مسست ذيباجا ولا حريرا ولا خزا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت طيبا أفضل من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي يسان ويزايدنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن نحب النبي وأنتم تكرهون النبي لأننا نحتفل بميلاد النبي وأنتم تحرمون وتبجعون الاحتفال بميلاد النبي نقول لا تزايدنا نحن أعلم برسول الله منك والحب له ثمرة وهذه الثمرة هي الطاعة له والاتباع له عليه الصلاة والسلام وأنت لست متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم حب رسول الله ليس بالثرانين ولا بالأنشيد ولا بالاتحالات ولا بالسرادقات ولا بالحلوى ولا بأن تقول سيدنا النبي مولانا النبي صلي على حضرت جمال النبي يعني إيه حضرت جمال النبي هو نفس ما يعرف يعني, إيه حضرت, يعني, إيه جمال يعني إيه حضرت جمال النبي يعني حضرت جمال النبي عبرات يتوارثونها ولا يعرفون معناها وهي عبرات غير مرتبة أصبح غير مركبة وهذا كله ليس من الدين ولم يكن يفعله من صحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه إذا أردت أن تعرف حب أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأمل هذا في فداء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا خبيب هو الكفار ثم يخرجونه إلى الحل مكة حرم وحل مكان محرم وله حدود معروفة إلى اليوم وهناك الحل الذي هو خارج الحرم وكانت فريش من الحرم فأرادوا أن يقتلوا خبيبا والقصة روية أيضا عن صحابين آخروا سمى بزيد ابن الدكلنة فأخذوا خبيبا أو زيدا إلى الحل يقتلوا تعظيما للحرم بزعمهم بعدهم يقتلون مسلما فذهبوا ليقتلوا فقال أبو سفيان وكان أبو سفيان يومئذ على الكفر لم يقوم مسلما فقال يا خبيب أيا سرك أنك آمن بين أهلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك الآن فقال يا قوم والله ما يسرني أني بينكم الآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة في رجله بين أهله ثم توجه إلى ربي جل علم قال يا رب اللهم إني لأجد من أبلغ نبيك من السلام فبلغه السلام ثم قتلوه قتلهم الله فبلغ الله رب العالمين سلام خبيب لنبيه ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هو في المدينة قتل خبيب طلعا في يوم أحد انكشف المسلمون وتحولت المعركة من نصر إلى هزيمة كانوا في أول الأمر كانوا منتصرين فخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء المعركة وترك الرمات أماكنهم فانقلبت المعركة بهذه المعصية اليسيرة انقلبت من نصر إلى هزيم كشف المسلمون ولم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقلة من الصحابة وقف أحد عشر صحابيا من الأنصار يذودون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكفار, الكفار يريدون أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام فقتل الأحد عشر صحابيا بين يدي رسول الله ثم قام طلحة هذا طلحة ابن عبيد الله قام طلحة ابن عبيد الله فقام إلى هؤلاء حتى أبعدهم جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزمهم بمفردهم ويتعرض للضرب حتى شلت يده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة وضع طلحة ظهره وجعل ظهره وقاء لرسول الله ووضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله على ظهر طلحة ليرقى النبي عليه الصلاة والسلام على صخرة مرتفعة بعدما انتهت المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصاده الإعياء كسرت ربعيته وشج رأسه وكاد أن يقتل ودخلت حلقة المغفر في وجنتين فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يرقى هذه الصخرة فجعل طلحة ظهره طاق. المقعد رسول الله وضع النبي حينما رجله على ظهره طلح حتى يرقى هذه الصخرة والرسول عليه السلام يقول أوجب طلح وكان إذا ذكر يوم وحد بك أبو بكر وقال هذا يوم طلح قال هذا يوم طلح رضي الله تعالى عنهم أجمعين هذا طلح وهناك صحابي آخر يسمى بأبي طلح وكان رجلا أنصريا كان شديدا نزع كان راميا كان يحسن الرماية وقت أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحاشى أن تصل السهام إلى رسول الله ويتعرض هو للسهام وتقع في جسله حتى مات بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لا تشرف يعني تظهر للقوم فيصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك يا رسول الله صد الله عليه وسلم وهم فرين الحب الصادق أين هو عندنا الآن اذهب إلى صحابي آخر سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تحت المعركة النبي عليه الصلاة والسلام قال من يأتيه بخبر سعد بن الربيع فذهب صحابيه من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه زيد بن فذهب إلى سعد رجل سعدا بين القتلى لا يزال في آخر رمق فقال أسأل رسول الله عنك قال سعد بن الربيع أخبر قومك من الأنصار أنه لا عذر لهم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف وفي لفظ وفيهم شفر شفر يطرف شفر ما زال يتحرك والرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لآذى وقتله الكفار لا عذر لهم عند الله أما إن ماتوا جميعا فقد أعذرنا انظر إلى الحب انظر إلى الفداء والتضحية من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج كثيرة جدا في هذا الباب يطول المقام بذكرها كذلك الصحابة رجل الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا جاءهم أمر من النبي أو نهيه من النبي سمعنا وعطعنا النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فوجد صحابيا وقال لبس خاتما من ذهب والذهب حرام على الرجال حلال للنساء فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يده فخلع الخاتم ثم قدفه ورمى ثم قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم قادوا للصحابي الذي أخذ النبي عليه صلى الله عليه خاتمه وألقاه على الأرض قالوا له خذ خدمك انتفع به خذ الخاتم به أعطيه زوجك فقال والله لا أخذ شيئا طرحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو لو أخذ الخاتم وباعمه حلاة لو أعطاه لزوجته حلاة لقول still الله لا أخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فما حلفت بغير الله منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث لا ذاكرا ولا آكرا يعني ما معنى لا ذكرا؟ يعني أنا متذكر لا أحلف بغير الله أبدا طيب ولا أثرا يعني ولا أنقل عن غيري أنه يقول والنبي أو رحمة أبيك أو رحمة أمك يعني هو لو نقل عن غيره ليس الذي هو يحلف ليس هو الذي يحلف هو ينقل عن غيره ولا حتى أنقل عن غيري عبارة فيها غير الله الآن أجد الرجل تقول يا أخي لا تحلب النبي تعوده تعودنا تذكره عشرات السنين قل تعودنا أما الصحابة ما عندهم هذا للقلوب طاهرة نقية عندهم حب تعظيم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن هذا الرجل هو هو الذي يقول تعودنا لو أنه فعل, فعل فعلة غير مناسبة في زراعته في نجارته في سباكته في كهرباء بيته تقوله لا تفعل هذا لا يعود إليه ما بيقول تعودنا لأن الدين عند النسر خيص الدين مش غالي في قلوبنا كما كان عند الأصحاب رضي الله تعالى تعظيم النبي تعظيم كلام النبي قليل وضعيف جدا في قلوبنا إذن لنعظم السنة ولا نعرف قدرة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمثلة على ذلك كثير جدا للصحابة جاءهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم لحوم الحمر الأهلي وكانوا في جهاز في غزوة تبوك في هم في جهاد في حر شديد في منطقة بعيدة جدا عن المدينة وهم جوعا يحتاجون إلى الطعام إلى اللحم فجاء الخبر بأحدى النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وندى منذ رسول الله إن الله ورسوله ينهيالكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية عبد الله ابن ابي اوفراو الحادث يقول والقدور تغلي باللحوم القدور تفور باللحوم فقال ابوها وبشر وهي تغلي امامهم تفور امامهم ما قال ننتظر حتى نرجع للمدينه نحن جووعه نحن في جهاد نحن في سفر لا نريد شيئا ناكله نعديها المره دي. نفوتها هذه المره لا هذا ما عند الصحابه اما ننم المفوت على طول الترسي تحول طبيعي مباشرة أما الصحابة فليس هذا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لك خابرا عجيبا النبي صلى الله كان في المسجد يخطب الناس فقال لي أجلس كل واحد منكم مكانا فجاء عبد الله ابن مسعود وهو خارج المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليجلس كل واحد منكم مكانه فجلس مكانه" خارج المسجد فبيدخل المسجد واجلس ما عليك من جناح مجرد ان سمع جلس جاء عبد الله بن كان على باب المسجد فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ادخل يا عبد الله" فدخل والقصة رويت عن صحابي اخر هو عبد الله ابن رواحه الله ابن رواحد. كان هو الذي خارج المسجد فجلس خارج المسجد لما سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول يجلس كل واحد منكم مكانه فراه النبي عليه السلام فقال له ادخل يا عبد الله زادك الله طواعيه لله وطواعيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الى حب الصحابه بالامثله التي ذكرتها لك ونظر إلى تعظيم الصحابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة وأعجب من هذا مثال ذكر خريم الأسدي عند رسول الله خريم الأسدي صحابه فالنبي عليه السلام قال ماذا قال قال نعم خريم الأسدي يعني رجل صالح لو قص جمته وقصر فيابه نعم الرجل خريم الأسدي لو قص جمته لو قص شعره وقصر ثوبه كمثيابه بتجرب تحت الكعبين مثل أغلى المسلمين اليوم لما بلغ ذلك الخبر خريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء بالموس فقص شعره ورفع ثوبه إلى أنصاف ساقيه مباشره سمعنا لم امثله كثيرا كما ذكر اخونا نريد ان لكن لماذا اذكر لك هذه الامثله في البذل والتضحيه والفداء والحب الصادق للنبي عليه الصلاه والسلام وسرعة استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطعظيمهم لامل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول له هؤلاء الصحابة الذين هم بهذه المنزلة وبهذه الدرجة وبهذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا احتفلوا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقصي القصم على من يضيعون الشبهات ويروجون للشبهات وك Administration في هذه الأيام الثي خطباء المنابل دوال السنة مفلسين ما عندهم خطبة قيمة إلا نذرا لمجرد ما يأتي شهر بيع كأنه طوق النجاح يرد ترنمون على المنابر ميلاد النبي, ميلاد النبي والدنيا من مشارقها إلى مغاربها يحتفلون بميلاد الحبيب كل القلوب إلى الحبيب تمين ومعي بذلك شاهد ودليل أين هذا؟ أين الشاهد وأين الدليل الذي معك؟ ما هو الشاهد وما هو الدليل؟ ما عندك شاهد وما عندك دليل يدلل على أنك محب صادق للنجاة لو كنت محبا صادقا ما احتفلت بمولدية ولو حتى في القائد في المساجد القائد دروس في المساجد سنة رسول الله سلام في تعليم الناس تروا على السنة فالصحابة الذين هم بهذه الصورة التي ذكرتها لك لما مات النبي عليه السلام احتفلوا بمولده احتفلوا أبو بكر احتفل بميداد النبي رمو احتفل بميداد النبي وإثمان عليه أبو بكر يا الذي كان مع النبي في الهجرة ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار مع أبي بكر، وأبو بكر يخاف فيقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل رجليه لرآنا من شدة على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسد الشقوق التي في الغار وتعرض بلبه الثعبان حتى لا يؤذى رسول الله يمشي مع النبي السلام ويدور حوله يمينا وشمالا من أمآم ومن خلف خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لما ذهب النبي إلى المدينة وكان الأنصاء كل يوم يذهبون ينتظرون للنبي السلام في حر الظهيرة والحر شريت جدا جدا كل يوم أيام طوال عراض ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام هذا حب ولا ادعاد المحبة ومع ذلك لم يحتفلوا بميلاد رسول الله ففي يوم من الأيام لما خارجوا وحرقتهم الشمس واشتدت عليهم رجعوا إلى بيوتهم وقام رجل من اليهود على أطم له يعني على مكان مرتفع حائط له مكان مرتفع لهم فرأى النبي عليه الصلاة والسلام جاء من بعيد هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال يا معشر العرب يا بني فنان هذا جدكم الذي تنتظرون الرجل الذي خرجته من أجله ها هو الجاه فلما جاء النبي السلام كان معه أبو بكر جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه الأنصار رأوا أبا بكر لحيته بيضاء والنبي لحي سوداء ما شيء فظنوا أن النبي هو هو أبو بكر وأن أبا بكر هو النبي فلما جلس النبي على السلام وأبو بكر يضلله فعرفوا أن الجالس هو النبي وأن الآخر هو أبو بكر يعني النبي يينس وأبوصل يضلله قوض إلى الحب إلى الفداء ومع ذلك لم يحتفل من يدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الناس في هذه الأيام ويحتفلونهم يعني أنتم أكثر خبا لرسول الله من أبي بكر طيب من عمر رجل تعالى من عثمان من علي الذي نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينقذر الموت في ليلة التجرة والصحابة لم يحتفلوا فلما لم يحتفلوا إذن هذا ليس بدين وليس بطاعة هذا أبسط أسأل رد على الذين يحتفلون بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن ندخل في تفاصيل الصحابة أكثر حبة وأكثر استجابة وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحتفل إذن لماذا تحتفل أنت وهل أنت أكثر قبل النبي من الصحابة إذا احتفلت أنت فانظر إلى أصل هذا الاحتفال من الذي اخترعه من الذي اتدعه ابتدع هذا الاحتفال واخترعه اعداء الملة اعداء الدين من هم الدولة الفاطمية الدولة الفاطمية التي حكمت مصر في فترة من الازمان وهي دولة خبيثة شيعية رافضية لا علاقة لهم بالدين ارادوا ان ينشر الجدع في بلاد المسلمين هم اللي أظهروا الاحتفالات بالمواسم بالموسم عاشورة وموسم الإسرائيل والمعرض 까비 ميلاد النبي والاحتفالات بالشعبان والاحتفالات بالموالد هم الذين أقاموا المشاهد والأضرحة حتى يعظم الناس المشاهد والخبور والأضرحة يعظم الناس المراسبات ولا يعظمون الله رب العالمين باتباع الدين واتباع هذه النبي صلى الله عليه وسلم وعدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كل محلثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإذا رجنا أن نكون محبين صادقين للنبي عليه الصلاة والسلام نتبع النبي واتبعوه لعلكم تهتدون واطيع الرسول لعلكم ترحمون يا مدعي فب أحمد لا تخالفه الخلف يحرم في دنيا المحبين الخلف يحرم في دنيا المحبين اللي بحب النبي لا يخالفه يطيعه لا يحدث في دينه لا يتدع لا يخترع ألا تنشي في الطرقات هنا وهناك تجد سرادقات منصوبة سرادقات الحب الزائف هذا حب زائد ليس بحب حقيقي الحب الحقيقي تتبع السنة تتبع قوله نلزم طاعته تعظم أمره ونهيه إن كنت محبا صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم تعصي إله وأن تغزل من حبه. هذا العمر في القياس شنيع ان كنت حقا صادقا لأطاعته إن المحب لمن يحب مطيع وطاعت الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع السنة لا, لا تخترع هذه الاعتفالات وهذه الموالد وهذه السرادقات التي تنخر في الإدعاة ويصدعون رؤوس الناس بهمور صفحية ساذجة لا علاقة لها بالدين لم يقع لها الصحابة الله تعالى عنهم أرضاهم ولا من سار عن نجيهم هل الإمام الأحمد الشافعي أبو حنيفة الإمام مالك أحد من هؤلاء الإمام الأعلام كان يحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نقول لهم نتحدى أن تأتونا به كلمة واحدة من كلام هؤلاء الأئمة أئمة المذاهب الأربعة تدلل على جواز الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف اليوم أقمنت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين كامل وتم والنبي على صلى الله ولد في ربيع ومات في ربيع وهاجر في ربيع هاجر من مكة إلى المدينة في ربيع والإسراء والمعراج كان في ربيع وهذا من الغرائب معظم يستطيع أنت تأتي بإشياء غريبة لا النبي السلام هاجر في ربيع والمحرم ما له لقب الهجرة هذا معروف الهجرة كانت في شاء الربيع أما المحرم هذه بداية سنة هجرية لكن الهجرة كانت في ربيع والميلاد كان في ربيع والمماد كان في ربيعة والاسراء والنعرج كان في ربيعة كل هذا كان في ربيعة وميلاد من السلم على الصعيين من أخوات الكلماء كان في يوم في اليوم الثامن من ربيع ولسه في اليوم الثاني عشر وهو مشهور هذا لا يقدم ولا يؤخنا في اليوم الثاني عشر في اليوم من عام في اليوم من العشرين في اليوم, اليوم, اليوم الثامن الذي يعنينا يحتافظ لاصحاب ميلاد رسول الملاك الجواب لا هم يحبون النبي أم لا يحبون النبي أشد حبا للنبي إنا منا إذن لا ينبغي أن نفعل شيئا لم يفعلوه ولم يأمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلزموا السنة وطيعوا النجاة والسلام وإياكم والبدع والمخدفات فإن البدع في الدين أشد من الكبائر البدع في الدين أشد من كبائر الجنوب لأن الابتداع في الدين من وحي الشياطين من وحي الشياطين لأن الإنسان إذا في الدين بيظن أن هذا من الدين وأن هذه طاعة وأن هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى لذا ذهبت إليه لتنكر عليه عطول أنت تنكر عليه أناني اذح الله وهو لا يدري أن هذه بدعة أما العاصي الذي يفعل على المعصية إذا ذهبت تنكر عليه يعرف أنه على معصية لذلك الأول ما يقولون الفدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها أب المعصية لا يتاب منها لأن أول توبة العلم لا يعلم بالذنب القربه وهذا لا يعلم هو يظن ان الذي يعمله هو فيه اصلا وهو طاعة وقربة لله رب العالمين والذي يخشئ لنا هذا الجهل وهذا الحراف هو العلم النافع حضور مجالس العلم ومجالس الذكر حتى نعرف العلم بدليله حتى نكون من النجين والمتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي أسأل الله العظيم رب العاشر العظيم نوفقني وإياكم نهديني وإياكم ونثبتني تميعا على التوحيد والسنة ونجعلنا من المتفعيل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا والله أعلم ونجزاكم والله خيرا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أشمعين